اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يس والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم فانزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون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 وسواء عليهم أأنذرتهم أَمْ لم تنذرهم لا يؤمنون إِنَّمَا تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وَأَجْرٍ كريم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 زلم الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إن إنيكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. تَتَطَيَّرُنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الْأَزْوَاجَ كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون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 we gaan ervan uit dat we niet kunnen vergeten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 وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأْكُلُونَ ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتقذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون